بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالزجراء الزجراء، فالتاليات ذكرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لا واحد، إن إلهكم لا واحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا للكواكب وحفظا من كل شيطان ماردا وحفظا من كل شيطان ماردا لا يسمعون إلى الملائئ الاعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويؤذفون من كل جانب دخورا ولهم عذاب واصب دخورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فاتبعه شاب ثاقب ثاقب فَاسْتَفْتِهِِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَاهُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ فَاسْتَفْتِهِِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خلقنا خَلَقْنَاهُ إِنْ نَخْلَقْنَاهُ بَل العَاجِرُونَ وَيَسْخَرُونَ بَل العَاجِرُونَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَنْصَتُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَظَالِمُونَ إِنْ هَذَا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا أولون فوآباؤنا أو الأولون قل نعم, قل نعم وأنتم داخرون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا هذا يوم الفصل الذي كنت به تكذبون. هذا يوم الفصل الذي كنت به تكذبون.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 بهدؤهم إلى صراط الجاهين وقفوهم وقفوهم, وقفوهم إنهم, مسؤولون إنهم مسؤولون إنهم مسؤولون ما لكم لا تنقصون. ما صاروا بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأنقذنا بعضهم على بعض يتسألون. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاهُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِيَمِينَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا لليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بذ كنت قم قوما طاغين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين بحق علينا قول ربنا اننا لقد عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ بِأَغْوَيْنَاكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّغَاوِلِينَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِن نَّكُونُ فانهم يومئذ في العذاب مشتركون فانهم يومئذ في العذاب مشتركون ان ذلك نفعل به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 إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق جزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَغْلُومٌ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ في جنة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 يطاف عليهم ببأس من معين بيضاء لذة للشاربين بيضاء لا فيها غول ولا هم عنها ينذبون وعندهم قاصرات الترفعين وعندهم قاصرات الترفعين كأنهن بيون مضمون كأنهن بغض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون فأقبل بعضهم على بعض يتت قالوا منهم إنني كان لي قريب قال قائلوا منهم إنني كان لي قريب يقول أإنك لمن المصدقين يقول أئنك من المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال, قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم فَطَّلَعَ رَأْهُ فِي سَوَاءِ الذَّهَابِ قَالَ اللَّهُ إِن كُنْتَ لَتُرْدِينِ قَالَ اللَّهُ إِن كُنْتَ لَتُرْدِينِ ولولا نِعْمَةُ رَبِّكَ أبي لكونت من المحضرين ولو لعمة أبي لكونت من المحضرين فما نحن بمنيتين؟ فما نحن بمنيتين؟ إِلَّا مَوْتَنَا الأولى, إلا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ هذا له الفوز العظيم لمثل هذا, لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوب أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةٌ الزَّقُوبُ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِ إِن إِنَّا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ إِنَّا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طلعها كأنه رؤوس الشياطين ضلها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لا آكلون منها، فما لؤون منها البطون؟ فإنهم لا آكلون منها، فما منها البطون؟ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم إنما وجعهم لإلى الجعيم إنهم ألفوا آباء لهم أكثر الأولين ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ولقد أرسلنا بات المنذرين فاوذر كيف جنا عقبات المنذرين الا عباد الله مخلصين الا عباد الله المخلصين فَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَمَّا أَلْمُدِينُ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ مَلَمَّا أَلْمُدِينُ وَمَدَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ النَّعِيمِ وَأَدْرَكْتُهُمْ سيناه وأهله من الترب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين وترثنا عليه في الآخرين مَتَرَكْنَا عَلَى الرُّسُلِ آيَاتِهِمْ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَى ذَكَرٍ مِنْ عَالَمِينَ إِنَّ هَذَا كَانَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ فَهَلَكَ لَجِزِّ الْمُحْسِنِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِ هُمْ أَغْرَقُنَا الْأَخَرِينَ ۚ أغرقنا الآخرين وإن من سيعته لإبراهيم وإن من سيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم جاء عبد بقدر جريء إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئ كان الهاة دونه لا تريدون ائذ كان الهاة دونه لا تريدون بما كنتم برب العالمين فذا ذاك فنظر نظرة في النجور فنظر نظرة في النجور فقال إني سقير فقال إني سقير فتولز عنهم البرين تَأْيَارُ مِنْ جَاوٍ عَنْهُ مُذْ ذِكْرِي تَرَاهُمْ إِلَى أَنَّهَا فِيهِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ تَرَاهُمْ فأراضوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأراضوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي وقال اني ذاهب الى ربي تيهدي ربي هب من الصالحين ربي هب, رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فَرَجَّلْنَاهُ بِأُولَى حَرِيبَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ فَرَمَى مَا بَرَغَ مَعَهُ السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين تددوني إنسا أراه من الصالحين فلما أسلم وسله للجبل فلما. دَيْنَهُ أَنِيَئِبٌ وَحِيمٌ وَلَدَيْنَا أَنِيَئِبٌ وَحِيمٌ قَدْ إِنْ فَتَقُوا تَرَوْا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ قَهَرَ فَصَدَّ قَوْلَ إِلا إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُصْرِفِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ فديناه بذبح نظيب، وفديناه بذبح نظيب، وترتنا عليه في الآخرين، وترتنا عليه, عليه في الآخرين، سلام على. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين وبشّرناه بإسحاق نبياً من الصالحين، وبشّرناه بإسحاق نبياً من الصالحين، وباركنا عليه وعلى وَاثْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اِسْحَارِهِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مُّحْدِثُونَ ولقد منا على موسى وهرون ولقد منا على موسى وهرون ونذيناهما وقومهما من الكرب العظيم كَوَّدِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ المشتبين. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُبِينًا وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ وَتَوَكَّنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, وهارون إِنَّ مَا كَذَلِكَ كَانَ Amen. Mm -hmm. إذ قال لقومه ألا تبتقون أتدعون بعلا وتذعون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتذعون أحسن الخالقين اللهم ربكم ورب آبائكم الأولي اللهم ربكم ورب آبائكم الأولي فكذبو فإنهم لا تَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ لَمُحْضَرٌ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادًا نَاذِرِينَ مُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِين سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِين إِنَّ كَذَلِكَ كَانَ بِذِي المؤمنين، إن هو من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا من المرسلين، وإن لوطا من, لو من المرسلين، إذ نجده هو. معين ان وَأَهْلَهُ كان من المدحين، فلتقنه الحوت وهو مليب، فلتقنه الجود وهو مليب، فلو لأنه كان من المسبحين، فلو لا لبز في بطنه إلى يوم يبعثون، لا لبز في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو ثقيل، ناه بالعواء وهو سعيد، وأبَسَنَ عليه شجرةٌ من يقطيد، وأبَسَنَ عليه شجرةٌ من يبدر. أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فآمنوا فمتعناهم إلهي فاستفسبيهم آل ربك البنات ولهم البنون فاستفسبيهم آل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناسهم هم شاهدون ان خلقنا الماء البنات على البنين ارفض البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون افلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الظلم الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين، فإنكم وما تعبدون، فإنكم وما تعبدون، ما. ثم عليه بفاتنٍ، ما ثم عليه بفاتنٍ إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو صار الجحيم، وما من قام من طائعا عمدون تكذبوا لي فتو الى من ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المسلمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المسلمين تَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَسَأْتُ بِعَذَابِنَا تعجلون، فَبِأَرَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَدَاحُ الْمُنْذَرِ، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَدَاحُ تولّعنهم حتى حيب، وتولّعنهم حتى حيب، وابصروا فسوف يبصرون، وارصروا فسوف يبصرون. سبحان ربك رب. لا إزت عن ما يصفون سبحان ربك رب لا إزت عن ما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين